الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاء أحمده سبحانه على نعمه وفضله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فاتقوا الله واستقيموا إليه واستغفروه ذلكم خير لكم لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله القرآن العظيم كتاب الله الذي أنزله على قلب رسوله محمد صلى الله عليه وسلم هو الهدى والنور والشفاء لما في الصدور أفضل ما يتلى وأولى ما يحفظ ويتدبر القرآن أحيى الله به أقوامًا فقال جل جلاله أو من كان ميتا فاحياينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها وقال تعالى يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذالك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقرن وهو عليهم عما أولئك ينادون من مكان بعيد القرآن الكريم كم جاءت بفضله الآيات وكم حثت على تلاوته الأحاديث الواضحة كم دمعت عند تلاوته من عين وكم لان عند سماعه قلب وكم اقشعرت منه جلود الذين يخشون ربهم كم شف الله به من مريض وكم هدى به من شقي وكم قوى به من حجة ورفع به أقواما ووضع به آخرين كم نزلت على أهله التالين له نزلَت عليهم السكينة، وغمَرَهم اليقين والطمأنينة كم هدَى الله به لأقوَم السُّبُل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوَم ويُبَشِّر المؤمنين الذين يعملون الصالِحات أنَّ لهم أجرًا كبيرًا إنه كتابٌ كثيرُ البرَكة، عظيمُ الخير، وصدَقَ الله العظيم وهذا كتاب مبارك أنزلناه، فاتبعوه، واتقوا لعلكم ترحمون. وقال جل جلاله، وهذا كتاب مبارك أنزلناه، أفأنتم له منكرون؟ وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وليتذكر أُولِ الألباب. أيها المسلمون، إن وجود القرآن. بين أيدينا لنعمة عظيمة، وإن عناية المسلم ومعرفة المسلم بتلاوته لأجر كبير، فكم من الرحمات نزلت بسبب هذا القرآن، وكم من وضيع رفعه الله به عن عامر بن واثلة أن نافع ابن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب بعسفان وكان وليا لعمر. على مكة، فسأله عمر من استعملت على أهل مكة، فقال ابن أبزاء، فقال عمر ومن ابن أبزاء قال مولم من موالينا، فقال عمر فاستخلفت عليهم مولا، فقال يا أمير المؤمنين إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض، فقال عمر أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين رواه مسلم إن المؤمن الصادق يا أمة القرآن يغتبط بكتاب الله يعظمه ويتلوه آناء الليل وأطراف النهار كيف لا وفي كتاب الله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 يتلون كتاب الله، ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، وحفَّتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده فيا حسرةً على قومٍ غفلوا عن تلاوة أعظم كتاب ويا ندامة من أعرض عن العمل به وتحكيمه والتحاكم إليه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشةً ضنكاء ونحشره يوم القيامة أعمى استبدل الأدنى بالذي هو خير شغلوا شغلوا بأخبار الناس اليومية وبالتحليلات الإخبارية وبالقنوات الفضائية وبغيرها وبالمجالس اللاغية عن كلام رب البرية فنزعت البركة من الأعمال والأوقات وتكدرت الحياة وثقلت الصلاوات والتبعات الشهوات ومالت القلوب إلى اللهو والغفلات، فيا ضيعة أعمال تمضى وأوقات تهدر وكتاب الله يهجر فلا قارئ يتدبر ولا عبد ينزجر، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورة المساجد مبنية بأحسن البناء. والقرآن مكتوب بأحسن خط وأفضل طباعة، ولكن انظر إلى حال أكثر الناس بعد الأذان مباشرة، عندها تفقد التالين، إلا أقل القليل. ما أذن ما أذنكم علت في كل حين، ومسجدكم من العباد خالي. يوم الجمعة وقت واحد في الأسبوع. تأمل كم. عدد الذين يبكرون إلى الجمعة فيتلون كتاب الله ويصلون ربما لا يتجاوزون عدد أصابع اليدين حتى في الأزملة الفاضلة والشأن كل الشأن في صلاة الفجر فحال كثير من المسلمين اليوم لا تسر فإن لا تنتظر من كثير منهم أن يتهجدو بالقرآن في ظل من الليال. بل أداء فريضة الفجر في وقتها ربما فوتها سهرهم الطويل على ما لا ينفع بل على ما يغضب الله عز وجل فهل لهذا خلق الإنسان يا عبد الله هل ترضى هل ترضى أن تكون حالك حال الأشقياء بعض المسلمين؟ بعض المسلمين ربما يمضي عليه أكثر من عام لم يفتح كتاب الله قط لكنه يتابع الأخبار صوتا وصورة دقيقة وجليلها ويجلس الساعات الطوال وبيده الجوال يستمع وينظر إلى ما يستمع وينظر بعينيه إلى ما لا ينفعه بل قد يضره. يا عباد الله هل من ملتمس لبركة القرآن وآثاره الطيبة في الدنيا والآخرة القرآن يسير على النفوس المؤمنة ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدرك القرآن القرآن العظيم القرآن العظيم بركة في تلاوته وتدبره فأياك أن تعرض عن تلاوته ولو أن تقرأ وتردد سورة الفاتحة وهي أعظم سورة في القرآن أو قل هو الله أحد وهي تعديل ثلث القرآن أو قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس فإنها من أعظم سوره لقد كان أسلافنا لا يخلون مجالسهم من تلاوة بل كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا جلس مع أصحابه في المسجد نادى يا أبا موسى الأشعري وكان من أحسن الناس صوتا فيقول لبيك يا أمير المؤمنين فيقول ذكرنا ربنا فيقرأ وكانوا يوصون بتلاوته حتى قال أبو سعيد رضي الله عنه عليك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في أهل السماء وذكرك في أهل الأرض وعليك بالصمت إلا في حق فإنك تغلب الشيطان إن من بركات هذا القرآن أنه سبب لصلاح القلب فهو الموعظة والهدى قال عبد الله بن عمر عليك بالقرآن عليكم بالقرآن فتعلموه وعلموه أبناءكم فإنكم عنه تسألون وبه تجزون وكفى به واعظا لمن عقل سمع جبير بن مطعم سوره الطور من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرا بها في صلاه المغرب قال جبير فلما قر ام خلق من غير شيء ام هم الخالقون ام خلق السماوات والارض بل لا يوقنون كاد قلبي يطير وذلك اول ما دخل الاسلام في قلبي اخرجه في الصحيحين لقد استمع إلى القرآن أمم وخلائق من الجن والإنس فأثر في نفوسهم وأصابتهم بركته استمع الجن إليه فرجعوا يدعون إلى الله كما قال الله وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن استمع إليه الفضيل فقاده إلى الفضائل كان يقطع الطريق ويأخذ الأموال وفي ليلة من الليالي كان يصعد على جدار بيت، فسمع متهجدا بكتاب الله يقرأ، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ فقال الفضيل: بلا يا رب قد آن، فرجع تائبا إلى الله حتى عد من كبار العباد في المسجد الحرام. يا أمة القرآن، أهل القرآن. الذين يتلونه آناء الليل وآناء النهار ويعملون به لا يتلونه في رمضان فقط هم هم القوم لهم الرفعة في الدنيا والنجاة في الآخرة روى ابن حبان والطبراني في الكبير إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبداً وروى البيهقي والطبراني أيضاً إن هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا من مأدبة الله ما استطعتم وروى الإمام أحمد والترمذي إن الرجل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب فيا هنيئا لحفظه العاملين به الذين يتركون ما نهى عنه القرآن ويعملون بما امر به وفي صحيح البخاري خيركم من تعلم القران وعلمه وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله اهلينا من الناس قيل من هم من اهل الله منهم قال اهل القران هم اهل الله وخاصته رواه الامام احمد وابن ماجه عباد الله من بركه هذا القران أنه يشفى أن الله تعالى يشفي به من شاء من المرضى حتى من عجز الطب عن علاجه قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولما مرض النبي صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل عليه الصلاة والسلام بالمعوذتين وكانت عائشة رضي الله عنها ترقيه في مرض موته. ثم تمسح بيديه رجاء بركتهما، فالقرآن كله شفاء ورحمة للمؤمنين. قال الحافظ ابن القيم: لو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء. ومتثّت بمكة مدة تعتريني أدواة ولا أجد طبيبا ولا دواءا، فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها تأثيرا عجيبا. ومن بركات هذا القرآن أن قارئه وحافظه يقدم في الصلاة ليأم الناس فهو أحق من غيره قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرئهم لكتاب الله هذا الإكرام لحامل القرآن وقارئه يمتد حتى بعد الموت وهذا من بركة القرآن على أهله قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما إن الذين قتلوا في غزوة أحد إذا جمعوا في قبر واحد يقال أيهم أكثر أخذ للقرآن فإذا أشار إلى أحدهما قدم في اللحد رواه البخاري وحامل القرآن يوقر ويجل رواه داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من أجل إن من أجلال الله تعالى إكرام للشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقصد وعن بيهريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذو عدد فاستقرأ كل واحد منهم يعني يسألهم عن مقدار ما تعلموا من القرآن فأتا على رجل من أحدثهم سن فقال ما معك يا فلان قال معي كذا وكذا وسورة البقرة قال أمعك سورة البقرة قال نعم قال اذهب فأنت أميرهم الحديث رواه الترمذي وقال حسن وحامل القرآن العامل به المتأدب بآدابه يغبط على منزلته تأملوا فيما قاله النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران وفي قوله لا حسد إلا في اثنتين رجلٌ آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وأطراف النهار ورجل آتاه الله القرآن فهو يقرأه آناء الليل وأطراف النهار من آثار القرآن وبركاته أنه يشفع لصاحبه العامل به قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران رواه مسلم وقال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعان قال الآجر رحمه الله عن بركة القرآن على العبد الذي أقبل على كتاب رب وتأدب بأدابه قال رحمه الله من تل القرآن وأراد به متجرة مولاه الكريم فإنه يربحه ربح الذي لا بعده ربح ويعرفه بركة المتجرة في الدنيا والآخرة قال تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقام الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرًّا وعلانِيَة، يرجون تجارة لن تبور اللهم بارك لنا في القرآن العظيم اللهم اجعله ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وشفاء وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ارفعنا به في الدارين، واجعلنا من أهله العاملين به أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإنه مهما كان الإنسان على جانب من الخير يقوم عليه إلا أن أعظم الخير وأكبره إدمان تلاوة القرآن وتدبره وبهذا أوصل آئمة قال مالك رحمه الله حين ودع أحد طلابه اتق الله وعليك بتلاوة القرآن ولما مات القارئ الكسائي رآه بعضهم في المنام كأن وجهه البدر فقال ما فعل الله بك؟ قال غفر لي بالقرآن وفي ترجمة أحد فقهاء المالكية قيل له بعد موته بمن تفعت قال من تفعت بأكثر من قراءة القرآن وذكر الحافظ الذهبي أن داود بن أبي طيبة المصري رآه بعض الناس في النوم فقال إلى ما صرت قال رحمني الله بتعليم القرآن وذكر أيضا أن دعوان البغدادي الضرير قيل له بعد موته ما حالك قال عرضت على الله تعالى خمسين مرة وقال لي أيش عملت قلت قرأت القرآن وأقرأته فقال أنا أتولاك أنا أتولاك وهذا أبو منصور الخياط الزاهد لقن لسبعين ضريرا القرآن وعمل خيرا كثيرا وكان مجتهدا في تعليم الصبيان كتاب الله قال السمعاني رؤيا بعد موته فقال غفر الله لي بتعليمي للصبيان سورة الفاتحة وهذا عالم الديار المصرية ومفتيها في القرن الثاني عبد الرحمن ابن القاسم قيل له بعد موته في المنام ما فعل الله بك يا ابن القاسم قال وجدت عنده ما أحببت قيل فأي العمل وجدت أفضل قالت تلاوة القرآن قيل فمسائل الفقه فأشار بيده يلشيها أن يقول ليست بشيء عند التلاوة فهذه يا عباد الله شواهد صدق ورؤى حق وقعت من غير اتفاق على عظيم العناية بالقرآن وفضل تلاوته وأجر من عمل به بنفسه أو, أو بماله أو غير ذلك من من وسائل التعليم كتاب الله هو المنجي بإذن الله من الشرور والفتن قال عليه الصلاة والسلام من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عُصِمَ من الدجال هو وصية الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام قال زيد بن أرقم قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلاين أولهما كتاب الله فيه الهدا والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوه به الحديث رواه مسلم نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بالقرآن وأن يجعلنا من أهله إنه جواد كريم